قال ربي ان وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا وان مخفت الموالي امراي وكانت امراتي عاقرا وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَسَهَّلَ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ عَقُّوبَ وَجَعَلَهُ رَبِّي رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قَالَ وَكَيْلاَ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَ لَيَالٍ سَوِيًّا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا يا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِخُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا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 قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني, ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية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 قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مُتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا فَنَادَا هَا مَنْ تَحْتَهَا أَلَّا تَحْزَنِي فَنَادَا هَا مَنْ تَحْتَهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تحتك سريا وَهُ الزَّيْنِ إِلَيْكِ بِجِذْعِ نَخْلَةٍ تَسَاقَطَ عَلَيْكِ رَطْبًا جَنِيًّا فَكُلي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِنَّ مَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله يَا يا مريم لقد ائت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك مرأ سوء وما كانت أمك بغيا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 وَغَرَّ بَوَالِدَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْ لِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلًا الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِن ولد سبحانَ مَا كَلَ لِلههِ أيي يتَّخِذَ مِ وَلَد سُبحانَ إذَا خَض أَمر فَإِ ماَا يَقول لَ كُ فَيكُ وَإِن اللهَّه رَبّ وَرَبّكُم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 وَأَذِرهُم يَوومَ الحَسرَةِ إذْ خضَ الأمُ إذ خضِيَ الأمرُ وَهُ فيِي غَفْلَةَِهُم ل يؤمنِنُ وَأَذِهُم يَوْومَ الحَسرة وَآذِرهُم يَومَ الحَسرَةِ إِذْ خضِيَ الأمر،, الأمرُ وَهُم في غَفْةِ وَهُم لا يؤمنين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 إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُنْشِئُ عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَتَّبِعْنِي فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهام لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني منيا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان نبي حفيا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي وادعوا ربي عسى الا افون بدعاء ربي شقيا فَلَمَّ عْتَزَلَهُم وَمَا يَعْبُدونَ مِنْ دُون اللَّهِ وَهَبِنَالَ فَلَمَّ عْتَزَلَهُ وَمَا يَعبُدونَ مِنْ دُون اللهَّهِ وَهَبِنَا لَهُ إِسحَاق يَعقُوب وَكُللَّ جَعَلن نَبِيَ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانًا وَصِدْقًا عَلِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَمَا أَدْنَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نجيا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 مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِسْحَاقَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عليهم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 وَمَا كان رَبُّكَ نَسِيًّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ حَتَّى تَعْلَمَ لَهُ سَمِيًّا وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مُتُّ لَسَوْفَ أخرج حيا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 ولا يذكر الانسان اننا خلقناه من قب ولما يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم ثم لنحضرنهم حول جهنم مجسيا ثم لننزعن من وللشيعه ايهم اشد ايهم أشد على الرحمن عتيا ثم لا نحن اعلم بالذين هم اولى بها صنيا وان منكم الا واردها منكم إلا واردها كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَلَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جُثِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا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 حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابُ وَإِمَّا السَّاعَةُ فَيَعْلَمُونَ فَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ أَشَدُّ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ويزيد الله الذين والباقيات الصالحات خير عند ربك والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا مردا